الكتلة العزمية في جسم الإنسان إن تغيير الكتلة العزمية في جسم الإنسان هو حدث متواصل يتم من خلال توازن يحصل بين الارتشاف والتكوين العظمي. واختلال التوازن هذا يسبب خللا في الكتلة العزمية وقد اهتم الطب الحديث بتسخير البحث لإيجاد السبل التي تساعد على منع حصول هشاشة العظام فكان البروتين أوستيوبروتوغرين مثلا إحدى الوسائل المساعدة على زيادة الكسافة العظمية ومعلوم أن كثافة العظام عند الرجال تفوق تلك الموجودة لدى النساء كما أنها ترتفع عند أصحاب البشرة السمراء وهذا الاختلاف سلط الضوء على الفوارق ودفع إلى إجراء مزيد من الدراسات ليتبين أن الأمر يتفاوت حتى بين الرجال فزو البشرة السمراء يتمتعون ببنية عظمية أقوى بينما الذين يسجلون سبقا بلوغيا بنيويا متأخرا تكون بنيتهم العظمية منخفضة والأمر نفسه ينطبق على النساء اللاتي تظهر لديهن إشارات بلوغ متأخرة.